Vaujuhin ywma idin bāsira Tadhun nūn yufa'l bia fāqira Kala īdā belagat attraqia Wakil والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إليها أَمَّ الطَّاءُ أَوْ لَا لَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوْ لَا لَكَ فَأَوْلَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِّنَ منينا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ قَفَّسًا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى اللَّهُ